والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ أحمد خليل شهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال لهم أولئك وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا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 قالوا مَا أَفْلَفْنَا مَوْعذَكَ بِمَكِنَا وَلَكٍِ النَّ حر مِنَا أَوذَرَم مِنزينََةِ القَوْمِ فَقَذَفْناهَا فَقَذَفْناَاهَا فَكَذَلِكَ أَقَ السَّامِرِي اَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قُوَّارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 وَإِنَّ لَكَ مَوعدَ لَ تُقْلَ فَهُ وَوغُر إلَ إلَهِك وَظُر إلَ إلَهِكَ الذي وََلْتَعَ لَجِعَكِ فََّ نُعََلقًا النَّهُ ثَُّ لَ نَسِفًاَّهُ فِييَم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 فيذرها قاعا صفصفا لَا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ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 وَكَذَلِكَ أَزَلنَّهُ قُرْآنَ عَابِيَ وَصََّفْنَا فِيجِ مِنَ الْوائذِ لَ عََّهُم يَتَّقونَ أَوْ يُحِّثُ لَُمْ زِكُرَ فَتَعَلَ اللَّهُ لِمَلِكُ الحَقّ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ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 أَلَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَمَّا وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَى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 إن فِي ذَكَ ل آياتِ لُِولُّهَا وَلَول كَلِمَةٌ صَبَقَتْْمِ وَبِّكَ لَ كَانَ لِزَمَوُ وَأَجَلُم مُصَبَّ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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وإذك ربك خير وأبقى